رضيت. ولك الحمد بعد الرضا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربنا لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد في الملئي الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واعطنا ولا تحرمنا وكن معنا ولا تكن علينا وزدنا ولا تنقصنا واثرنا ولا تؤثر علينا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار والفوز بالجنة والفوز بالجنة اللهم عافنا في ابداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك يا ربنا من الكفر والفقر ونعوذ بك يا ربنا بك من الكفر والفقر الله عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك وَمِنَ اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك حجة وعمرة قبل الممات اللهم إنا نسألك حجة وعمرة قبل الممات وافر اللهم لنا ما فات وافر اللهم لنا ما فات اللهم بلغنا رمضان من كل عام اللهم بلغنا رمضان من كل عام اللهم بلغنا رمضان من كل عام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد